أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُغْدِرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أَنفَعَ بَعْثَنَا بِهِ حَدَائِقَ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ غَدَتْ بَهْجَةً مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُ شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بل هم قوم يعدلون أن من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لا رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أَمَّن يجيب الْمُضَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ سُوءَهُ أَوْ يَدْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَهْلَهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذْكَرُونَ أَمَّن يهْدِيكُمْ فِي الظُّرُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بِأَن يَدْيَ أهلهم مع الله تعالى الله وعم ما يشركون أعلمنا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقبل أن يعشق النعوة عيدا كمتن إلى لحد كم يضع صورة النور قال سبحانه وألا وتوجي فما كان معهان جواب قومه نبي الله رضي الله عنه كسر جسد سديس قوم كيفي جواب فولما نقاون مركب وكوين كرابلها يسمين أيين إلا أن قالوا من أي دهان مويين أخري جوه سيسكر لهم سارة قال لوتين لوت يدد سار لوت يو انت الرعسان وانسار من قريتكم مغالبين كسار انهم بيوه ناس مواضدو يتطهرون إسن الزهيو اسكوه إليكينا يا وحن في عان الثمانسا وعلا يوحنو أركانو استهر أيامو سابق الله سارة يا وطاو وحينو way noqon kicinaya oo dadkana inaga kor keenayaan waxaan sameeyaynaa ficanno iyaga agtooda shaydaanku u qorqiyo aaliwaadkiisa ilaahay subhana wa ta'ala faanjeynaa markay dxaalada meel adag gaarto ayuu ilaahay subhana wa ta'ala ciibad baarin jiray oo ka soo orjeedana oo halaag jiray markay shaq baan ku دات كي سينا وان بتبال الني الا كان قدرناها او انت اوان مقدري من الغادرين الى النقتب هري لو قدرك و الله قدر سبحانه وتعالى هنا كم ما قصدتك هري و عذابك كو هره الله هلاغو فان او انت اوصى مصطرين كلها او غاداي مرت على النبي عليه وسلم، أي تسي جثة، هاين كينا، كنا و أول بيت تسي جثة، مال كنا قاعوا وقع كبر تيجي جثة مرتعك جوفتود، إلهي سبحانه وتعالى، قدرناها من الغابرين، تذكر بذري كمن من نغنينه، لقابه، قدرناه وان قدري ولا من الغابرين، كوب عطين صحن كمن نغصه هارو قدره، وامطرنا وقملوده. عليهم تشغل مطاراً تشغل فالساء وحاح الماضي مطر المنظرين مطر قاضي مطر قاضي أيها حمد عليه سبحانه وتعالى وحاب عِرْقُ قيم الدول عرك أيولي عذب وكهانا قول الحامب بل قصة الدول حل فيها دهانا قول وحاة أنه إله الحمد لله إله يبقى مهضله والسلام نبدج ليه أحافظ على عباده استصفى اله إلهي و طورته او مؤمنين تاس فينفسيرين تدهن اضمنا الى الهي و طورته و ينانكا يا خير كو طورته يا رسالاده كو الله اللهم إلهي با خيرن خير بالن اما يشكون مسوحه الهي و خلسين يان إلهي ييش شرك كدغيان ايا خير بالن والسؤال إنكاره انكار هو امن أم الله خلق عبوري السماوات اما امن كهبا خلق ابور السماوات والارض وانزل يا سودي لكم ايدينك درتين من السماء حق السماء ما انبيو فانبثنا وان سودلين به به حداه ذا بير ذات بهجتين وقرق صاحبها ما كان ما هاني لكم ايدينك ايدن ما سكنان او ما سمين كتا انتم بتونن سوذرستان شجرها بيرها غير هير ييتكا miru kasoo baxayaan ma soo dhalin karaan ilaahun ilaah miyam allah ilaah miisaha bal ilaah miis ilaah ma aha ino taas majid tee gum yow garadu qoom qorow yaciin ilaahi wax la sameeyo ilaahi subhana wa taala oo ilaahi ilaahi iyo xilow ilaahi ك وراءه سؤالهم بره بس هذا هو يا خلق السماوات والأرض يا أبوع السماء هذا كله وجدوا يا ربك يعني يا جراو الله يا الله يا واحد إنسان الله مرك إلهي قصوى خلق يا أبوع السموات يا والأرض وأنزل يا سود يلبك من من السماء حق السماء ما إن راح و هذا هو الهرب له و هذا هو الهرب هذا هو الهرب و انزل يسودين لكم لأجلكم يمكنكم أن يسودين من السماع حق السماع من المنبيه فانبطنا به و انقصر لناه و عليه حدائق برؤ دات بحج قرح الصحيح بارت و قرح صنع مروى البو حتى بيها أيو قيمها أيو خرج الصحيح ما كان مأهنا أو إذا المصطف جش لكم بينك أنتم بتشجرها جيدا الصابري صن إذا قال عبور تاني يا الله سبحانه وتعالى إله مع الله وإله من عيس ميلها كراهو ميلاه وحص ما يجروا ميلاه إله وحى الله ذا جروا لم يذكر أيها الجرو ووحى كريج السماء بل بل مجرى إله من عيس إله كراه هم يوم قوم قرو يعبدون وإله وحى الله الأرض قراراً مددًا نلقي إياه كدقى مدعاً سسوعين وذقائقين وثقائق و جعل إياه خلالها نلقي إياه دحية أنهار وبيال و جعل إياه وجعل إياه لها نلقي إياه فواسية بورو و جعل إياه إياه بين البحرين لبعض البحر هذا حاجزاً تادو لأنه يكون ممّاً تحديث بحديث حتى أضايث قلان و يكون بحديث بحديث بحديث إلهي باسم isbaad ha jalaaya rawadu baa loo baahan yahay badii laga maro wa faa'iido dad ku jirtay waa naqaan iyo waxa laga helay wabiiga laga helay wabiiga laga marmo oo wal codbaayo beeraluhu waraab saayo wakaas wa sax qabada la toosay la yaqaan dhahab kharaar badan jeed biya khara marka wada sax taan adeecnaay oo biya dhimaan wala qalaya qaanaw waxa ku badan xanoonka iyo wakaay laakin badda somali Ilaahay subhanahu wa ta'ala isku dharay maay يا يلعب بين البحرين ووبي يبدي دحرجة حاجزا متدل إلههم إله, هم اله مع الله إله معي إله سبحانه وتعالى وحصنا يوم الثلاثاء صناع يوم يجلس وحوله اسمه مدري ولا جميده بل إله نعس إله ما ها أكثر من بلد لا يعلى مور وحمر وور وحرق يبغى وحاء من إله كريفي إله يحضن إله, اله يوم وإله سبحانه وتعالى مخلوق قيس أيه عن مخلوق عنه أي إله وحده la si yaray shirkad ka dhegan الأرض caaral arda dul ka yaqay qaraar mid socon wajiraya yaa ila salaad arda dhexeeda in haaran wubiya wajiraya yaa ila dulki raasiya أن ilaahay hore meelo badan ku القرار من tabid dulkan wax socon hore baqa kala qaraar ma noqdeen dulkan mid socon oo dagan ma noqdeen waay ka وجعل ايها بين البحرين حاجزا ايرهم من الله بارك الله امن يجيب امان كبا يجيب اجيب المطرى كان لديب اذا دعا مرقوير ويكشف إياه كقابه السوء دفتك يا دفتك قد القال ويجعلكم يا الى كيار خلف على kok waa woyidi iyo kuwii lagu abtiray cidna ka joog soo ugu badan balan yahay haddii inuu joogo dad badan nabood magaalo joogan xaqiiqadeen ilaahay subhanahu wa ta'ala ayak xayib saasada asxaabu ku jirta ma hore ashan iyo oo saagu inta sawirka uu naaran ilaahay baa ugu taranka dadku inay is dhaafaan oo qof ay fagtay qoodi kala timaan dumadii hore waa tagay day wixii ummadayda nabii la helay laga bilaaway ila xilligan aan ayaa inta hadii oo la وجعلك ويجعلكم إلهي ويقول انكيّ علي قل فعله بذلك كويسا قدنبي وطيمر كيف تتوقع يبقى حر يسوي تسال وقال ضمبيني أإلهي أنه الله إلهي نعيسم من إله بها يا وحاصرنا نسميه يا صاييرا قليلا ما سلكلو وحاير نتدو أنتو مثلا أما يجيب المضطر صلتك ورام واشاقيني إن كثيره حان الله روشاق عيسيو الحافل مع الساكر كسويني سوينيو ammaa jiba muqtarama kofashiri qasoo yin aajiibahay iyo ilaahi subhanahu wa taala oo dadka هو dhibay waa aajiibow oo uu kaalay saddex qaso oo qalaam oo weeyaan labo oo kale oo waxa ugu horeeyso oo ugu horeeshiyay san sheeknay في koodana waa sheeknay markaa halkan marayneen nin muslimiin tii jahad lagu jeeyay in muslimiinta kamidho wanaagsan ay u saariixayo liyaqanay ka farsheeday ballanadaba tabin oo ka subaano sanayn markaasoo yawe ur iyo wax ku dhufaan samada qaaday oo soo ku dhuftaan nadaqaay markaasoo wuxuu yiri maxaa ku dhacay ku maashay subu salaalahu ilaahi wa kubadbaay subhanahu wa ta'ala la weed da'a wala maqlaayan sidii bad dad loo dhaawada geyartay muslimiinta hatta gaarade ayaa marka xel degay oo oo nin murtada hayo ridoobay u dareeyo xubi islaam iska dhigo ninka ay isoo qabay magaalo uu jooga laga adkaan maay aan magaalada marka muddo badan aad bay super teno malmo yemma ka kaaystaane boodda yebelaa sanadeed mid ka lana wola balmay oo say u qaadanayeen in kaan wola carra gadi ku qaaleen wixii u dhabay diyaasay markii ee ay melfog la tageeno berriha oo arkayso hareeraha la galay ayu Ilaahay subhanahu wa ta'ala bari lan hal daruurah bu kujra ama yudur wal dhibayn marka ta wax Ilaahay wadi ga ku iga oo deen islaamiyihii ayaanu milayoo saaliix yaa wakaaso adiga ajligaan ilaahay ku aamayn ilaahay subhaanahu wa ta'aala waraaboo kaano labadoodi baa la kala dafayoo taasi waxay marka labadooday ku dhintaan oo isagana ilaahi ku soo ceeyay ku soo dalbaaday taasi waa mid mid labadna wuxuu yiri nimba wuxuu ahaa ninka ee soo hagaagay fardaha mid kareystay dibasho buu ku tareystay jidkaas wuxuu imariyay wuxuu qof ninkaasii warramay wado aan hore u arko markaas waxa uu u geli halkanad dhaway in aan maro toobiyey wasu canay waddaan wariyay la maray oo kale nisaa waxna ween ka soo daddalo leeddil umey waan dhewaxa sameey ee markaas badna ayaa faras ka u marka ta soo yiri wiil uu ku dhiley ee isdiyar ka sameeyo fal saaran qaado waxa soo ruuxaan aan is kale isdiyar wiil indhihiisa soo baxaa calaamada oo iga dheerayoodo faa iyo loo racdo man tu kanay isub rabay raqad markan galay lawanan kan ya banu إله سبحانه وتعالى هو في جي وقلب يجوف إذا عاد أمي يجيب المطر سواء كقيبتة سجودي أيام كفوس وسطي نك وحده الإنسان ويا بنسكار سجود سجود ونكافس أمي يجيب المطر إذا جاء ويكشف الصوّي عيداً آخرين سواء القيبتة حلقه رط إلى وين تجناه أيون فرس كل في طي وادن مركا صلى الله عليه وسلم يقول إلهي قلنا حرسيات وحانا هايو يقول إلهي سبحانه وتعالى كوالا بباتي الجباة دبك حقابة رسوله صادر هايان هايو فلسكي سيهو سيسوي نوجيريه وصنه مركا قاله سبحانه وتعالى روح مركا الى وقت قد مركا الروح اه لو جهي إلا الجباة ومركا حد حراب قاعد كاتو مركا وققد عضب اه بيئات ورفات سنتاي ملوغوتو مشاكل كهيستو مركا سي إلهي سبحانه وتعالى أجيبتان كيسو وكا رسوله صلى الله عليه وسلم عبد الله من عباس خرى يسوى لد دارني وعلم أن نار الفلج مع القرب وأن النصر مع الصدر وأن مع العسر يسر فلج يقولون إلهي وحكاتوا إلا دبكاتوا إلا مركز قربوتو وآد حرضتوا أطهات مركز إلهي سبحانه وتعالى كي هذا خطف رفعنا إلهي كحرم وإلهي يقاني مركبه الله نوت يجيب إياه أجيب المضرة كان deba ee debaadada ku dhacday ila dacahu marku ilaahay u yeerto oo yaqshaf u yaa ka إذا hadana oo ka feeyda asu debaatadi iyo wixii waxayeen ilaahay u guul yeelanayee ah ugu askaatay yaa wariiba ka qaado way isalukun yaa idin kayya khulafaalada gal ko ko oo isaga xariif noqdo markay mid إلهي ميسي من ق قليلا ما تذكرون ان كنتم يسان ويرساء وملائي إلهي ميسي إلهك بتصايا المياه الجوف أما يهديكم يا ايدن في ظلمات البر برقه مقديس والبحر بدا مجدي يا ايدن حنونيه مشي عصوتين انت تصور بدا على صعوبه هذه انتهى او قد اختى او وكا خيرك جد نوي ميلاد ما كثر من الذين قالوا يا كوساوي مشي Birgassa kuumiluvel, 0,5 mättä tainivuve, hevinen, ruoppa, levy, 1,5 mättä, kun on nuoremme, maksut, se kun يا sawdarr walay عليه wa وتعالى wala qoyd كده awar fudhajiree كده adqaydo dad erqahaay taawada fernayro ya dabayl marka nafisaa kooleenki oo kareed meshama haddii jogno oo kareba cid aan u dareemi karto xagee marka ay soo qareel jiro dabayl geyr halkaas ka soo dhacdo ka waa ugu nafisaa yadoo hawo la hirmtaay ya dabayl يا إذنك يا نبو قال لي سبحانه وانوه مع الله متكروسايا يا جروي يا وحي إذنك أنا. تعال الله إله وقسر يا عمى يفرقونه كل إله وحلسينا اليوم أمن يهديكم يا إذن حانونيوه إذن تصا ما يشعب السعودين في ظلمات البر بر, بر بمقد جيسي أحي سوك إذنك وبر سعانيوه سفر هابو مقدد عايو مركز من الأنوه السعودة يا مركز تصاوه بقى هانونيوه وذلك قد ويجي ماشاء الله سعد والبحر بدل مقد جذا يا قصص مقصود تاجي ماشاء الله سعد ومن يشتري الرجاح تبي يلاه يادرى بشرنا ها تدريش من بشرينس بين دير رحمتي نحرز إلى هرتي نحرز إلى كارس الروك يتسون رينس ساوي دويسة عجيبك عيران مع الله تعال الله عما شركون أما يبدأ الخلق يا مخلوق بالله ثم يعيد مرة ويا سعيد ما كان نادم ما نا مرة ويا ومن يرزقكم يا إلين كير ذات من السماية السمادة والأرض نقول شعور يا شعور سمادة إذن كالكان نقول يا نواكي ذنكسوضل إله من الله إله من العسم إله الكراع قل وحاته أنه إله ينحمد هاته برهانك وحاس حظه لو يدينه كله يرمزنا من القربي وقته يجيبك مدد أن أمره كله يجيه إله بساسه قل وحاته هاته لك علي برهانك دليل كين إن إلهي وحن لا لي ليه بل دليل كالوحي السام كام إن إلهي سبحانه وتعالى إيه مخلوق و دليل الله عيسان كان إن كن هذا تنزد قنفور شقي قل وحاتر على لاية على موج من مخلوق في السماوات كسرًا والعرد ذلك مخلوق كسرًا الغيب غيب الموج إلا الله موج عاودا وح فور ما يورومي شيم هذا سايق بعد وح بقى زورومي متب حالك فو يستعو مايرك كافرون من لجدي أو كاس محضرات فما يسواروما هينو عاوم ما لنا بتجري سب ريم سطوا سوارومي شيم وه على كوصة كوصة بيزيز بيزيز دمبي دمبي وتعال. لا عليهم قصص ولا قصص أول ما يزبريه صادم به يبشره صادم لا يكل كباب يعلم من مخلوق في السماوات والارض. حتى مريت موج الجميل ومريت أوفد البذن موج واحد صصعه وواحد سعرا صصعه لا ي. لا يكل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب موج إلا الله بلاهم وي. لا يكل وغيب وما يشعرون من موج. مخلوق السنوذي ذلك ايانا يلعطونا بارترا صور صاريو بل اتداركا علمهم في الاخرة بل في شك منها بل منها عمو لو بل اتداركا لاو فصيبا للغوفة سرايا وكانولا وحاوي بل اتداركا اي غابا وحموه جيه بل انا اي وحوو جيه نسكردع فيه داركا اي غابا ومغناضي حموه علمهم علم قدو كم قنجهاي او علمه مالا في الاخرة اخر اخره علمه اخر اخر مالا بل هم يوم هي اخر او ينسكلف علمي ينس هم يوم في شك بين كذا ينه اخر بل هم يوم منها اخر عمون وكاين لاي فسر وكاسو اذا راك اغار واكل لو بل دارك هل او هل لا ديري حالي دارك ما وضوو غار كدارك وتلاحق وضوو غار علمهم هل في الاخرات اخرهم يحلموا ذو جاريو ويقالي قيامه هو هضمه هو وكاسه واصلاته مآخره يقان الدوم كانان يحوكه وغيره مآخره جاري وعلموا ذو جاري بل اخرهم موغير هم ايوه في شكا بين منها بل هم منها عمون روالا قصير مطلق وغوفه سليم علموا ذو مآخره جاريو حتى اخرهم يعقونوا ياشا اما غادة و كم قيامي علموا في الاخرات الذين كن كرعي يقانين آخرهم يقان. إلهي سبحانه وتعالى وهورك سيال على إلهه إن الصوت صاريو إن الحساب يو وحاسو الموج. لا والله فسر عبد من عباس وعلى جو ريو. لا والله الله وفسرك. فندارك غاب علمهم علم وضو وكغيب وموهجو ويصور رأيهم. في خلت آخر بل إن آخروا بينا إذكروا هم يو في شكة منها كبسوين بل هم منها عمول ويتين دلائي وقال الذين كفروا كوي جاريو حيدا أيضا قلنا مركا أن نقلنا سرابا عشو وآباؤنا أبيالكنا أي النقدان أئنا أننا لمخرجون وبعد تكيئة دي دنائم ميانا صرد حني لقد وعيدنا بايدا وأن الله يوهي هذا صرد حنتا نحن أننا إياه وآباؤنا من قبل حري إن هذا صر ما أحد شيء الإسلام والصحابه إلا ذين إلا أصحاب الأولين كويه رباني هذي من كويه هون أساس الشيء دينه. اليوم كنا كويه هون بعد وحكي سجورسين. وروحت أنا ويا في كيف هذا كان إياها عقائد المجرمين كويه عفوا المجرمين تدمن بلياشها ومش كده ما ينفعين. سولمه هلا كويه ذين كن كويه ريح بعد تقديره عرض كويه ذين كاكلوا أحياء ولا سولمه هلا كويه وددين إذن كنا هالكلام راسن ساقو دوباري سبحان الله كل سير وفلاز دفنغو سير يا هير عادي هير تعود يا قمرو يا كذا يا وكا يا أول حاجة كده مبين سب كيم إذن كنا هالكلام راسن وحن في كيف كان عادوس المدير ولا تحزن نقول إن محمد حكم رجل عليهم بالشاف ولا تكون هالنقطة في ضيقا إلى لحدي مما يمكرون مكر غول مكرة أي مكريان أعطيك أكو مكريان والسلام كمكريان والدينة المكريان مكرة قدرت حلق إليهم بالله سبحانه وتعالى ولا تحتن عليه هكا مركن تشغل هكا مركن أصوله صلى الله عليه وسلم حارس حريس با دادك أوردان ساعة سانة تباوي دادك أوردان قريش أوردان بل أمده أوردان ابني آدم أوردان إني إله الروميان آدي آد وحوا عدقيت إني إله سبحانه وتعالى الابني النار للقروب كذو الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم هو الله ورساله الى الله الشافي كانوا كان سالا غدوا لا غدواه ان ذلك خيرك لا جعلت حتى قال جعل كل حقوق الاله الى الى سبحانه وتعالى ولكن ولا تحزن في ضيق الدينى مما يمقلون مكر قاعد طمينا الهي تاعي بتاعي ومكر قاعدة ايه قل كل عينا مكر قاعدة درتي قلبي ايه يسلح اليمي ويقولون وحيليهم جالب منتهى للوعد وعن الله يوهي صوى لان صدحنا وليه العذابه وعظم ان كنت مدهتي هنا علي بضدك فرصة صدقين حموك والشيجي قار موهي وانا قد اعوح ايه الشيجي سوى ناصد الهم بالاسم هنا قل وحاكت هذا الجواب عصا أن يكون qoraynu yahay saddexda mid daw lakubiinka بعد ladii kii تستعجلون taastagiluu aad dagdagu dalbayso waad dagdagu dalbayso qaybtu ayin dhawdahay oo cid balar baa ugu horreyso ilaahay subhaanahu ورسولك ta'ala iyo uu dii rasuulku uu yoono feerana iyagaa yuu halaagay halkaas ay ka bilaabteen qul asaa waxa dhaw an yahay kun asaa mid daw الذي كبرت تستعجل من عندك ضغوط ربك ربنا نقول له لذو فضل على الناس ضدك بالصلاة وامتفضل أصحابها وامتفضل البانسي يا يا قارئ وإلا يدين تسير رسولك لا تعلم أي أيله يسكن الدين يا وإلا عثمان سيني وإلا إدراكه وإلا وقد جاء وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثر من ضدك بالقولاشك يكون شكريا وينا ربك ربنا ليعلم وجبه ما تمكن واحد قرنه سدروم سدروم تود واحد قرنه وريه وريه واحد لعبه كقرصان يان وما يعلون واحد موجنا يان إلهي وما من غائبة واحد مقن مجره في السماء صرنا غيب كوا السماء كقرصان والارض دول كواحد كقرصان مجرو إلا حدو غيب جرو مخلوق كقرصان والسماء كثرة على ما يقول كثرة في وحي سو. كتاب وكتمة واحد غيب كموجنا عدل إلى إسمهنا وتعالى وعديا أتي كتاب ووقر العلمه طور واحد الكقرن إلى إن هذا القرآن قرآنها كان يقص وقع الصناعي وكورمي على بنى سائر بنى سائر بصر بكورمي أكثر الذي كبرن كورمي كو هم يوجد فيه دحيس أكثر من السكر الصناعي وع السكر الصناعي على غض الصلع والنبي له عيسى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو هو المسيح لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة إله سبحانه وتعالى كتابكم عقوة رميوين كيف يمكن أن يكون هناك إسكوء اسكو خلافين بضن كذلك لو أن يكون هناك إسكوء خلافين يهودية النصار النصارة القدير يهود القدير أي الله كتابك سيهاوه رمي إن هذا القرآن يقص ويقصون القوة الرمي على ابن إسرائيل أكثر الذين يكون هناك إسكوء خلافين وإنه القرآن كان لهده وحنون ورحمة وأنه حريف يؤيا هي الله للمؤمنين يوحنون حق التصال جنّده سابقون وإنه جرى جنّده جريّة ودد جنّده تصاف يقول إلهي أنه سيدني آخره للمؤمنين إن ربك ربك يقضي الحكوم بينهم بحوض بحكم إيسا يحكم فيه ذلك ندونك إذكر رأساً إلهي بحكم الحكوم يوم وهو الأزيز العلي إلهي وغالب إلهي اله وحلم البلاني فتوكل نبي الله ينحمد ويصحه ومنك وترصار على الله إله إلهي قرصان إلهي ترا ر bio إلهي كبَّم ب EPA إلهيωمور ترا ر�� إذكا له آلعي حال منها 3 سنوts إلهي ترا را ج Apparently إلهي ترا وديا على الله إنك أعذش على الحق المبين أن تفس حق عاد أعذش على الأمر لا تسمعهم تساعد الموتا قواء القر stereotype ممثلا تساعدهم أنا ولا تسمعه مما تساعده الاصمة كان دютها الدعاء يرتن so daga dadkaas oo u yeer ishaaraad uu garanayay laakin kuma maqlayo marka kuwan ilay u sadooniyeey dhammaan waadayna dalagu waaday daga ragu waad qafra garay waad intay qaray inaka la tusmuu mautaa qalbi uu kadan tawo wari wa waxa muqashin kale waad tusmuu sul ama waxa muqashin kale dagaayda adduu ila وأسس كذلك عليه سبحانه وتعالى كو إلهي دونا إن إله إلا هو وما أنت مدب متي بهذا العم كان دهرا مد وقت سكره او حنونين كان عند راتن بايره وعندها يريد كدي كارتها خطر كو قصب ناوي لو هم ارقين حاجه يجب ترى خطر كانو كو دعه لاغيا مره قاعده وهي وما أنت متي بهذا كان ينذر لميثحناوين عن درات بائل وكانوني أن تصنعوا ما تصنعوا من مقشش إلا من شرف يؤمن بعياس الروح أحد واحد مقشش سويه سيره سقحته وحوي ومن يؤمن بعياس الروح إلى الرؤس آيات كسر الرؤس أوفهم يوم مسلمون أروج عن سوئي إلى آيات كف الروس كاوية كار سبحانه سبحانه ما تصنعوا من مقششش إلا من مدموين يؤمنوا في بي يا عياتنا عياتنا أنك أصحهم مسلمون إله يقوله جانسا عياتك قوله جانسا أليه يقوله جانسا فروحه ويرروحه ويرروحه ما قد يفعله لا يقولها وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من العلم وإذا وقع مرفوض الله القول هذا عليهم دشرة أخرجنا لهم وانصار إنا دابة ما نغصص صار من, من الله دولك هذا يريد تقلمهم لحظة ليس وهو حيث الله يساعد الله كمدها أن الناس ضدكم كانوا وحيء النقدان لآياتنا لا يوقنون تصف هذا آيات الله سبحانه وتعالى عبدكم مروا مية قينيا هذا يريد أن تقيم العلامات كمدها وقت رسولكم ونورانا صلى الله عليه وسلم من تميب الدار الذي يجري أيها أركي سيدة إمام مصري أو داودي أو غير فتكسوا هذا يريد أن تجعل الله Rasulku noowowana Rasulku kana sallallahu alayhi wa sallam min baraka inta soo saaray ayaa waxa uu yiri dadka oo war markaa dadkii ku yiri waxaan inuu sheegi jiray weeye ninkaasi wuxuu sheegay tabay u daal markuu arkayna ma aheen muslimi crestamo markaa haw laakin uu islaayay markaa rasuulka laakin markuu arinta arkay doonbay faaceen oo badday qoreen markay doonteen oo jabtay nimar ma خالفه نمبايين كانو ايدين وورن ووراي شدار بولايش دجالما ايشا صازمتا هاي نويجا صازم بين حلقا هو قاذور علي الالي ال درو امام مسلم صحيح سكوري او داون اوري امام مسلم لكن اعد سو دروري او صحيحه صلى الله عليه وسلم marka dabadashi wa qiyam al aramat kada kamid meesh ay kasoobaxayso xasabna صلى الله عليه وسلم دبنا من العلماء يعني مركز المقالة ما كيسه صل الله عليه وسلم إن كان الحديث كحديث على السقراط لكن الدنيا الحديث بعد استدعيه ما كيسه صل الله عليه على أمره يا رسول الله الله عليه وسلم أو صحوا يوم الحديث إمام مسلم يذكر يورين يهو الشاكي سنة قيامة كشاكية سنة أيه قصة بحر مركزه وثري قيامة حتى تروا عشر آيات طوّن آيات إلا igaama madaxaysay uu rasuuluhu sallallahu alayhi wa sallam oo ugu horeeyayso dulucu shamti min magribey qoraha halka ka soo baxay dad badan ba kamid dejjal ba kamid oo ka soo baxaya qahrul marka iyay juji iyo ajuba tan ka ila arkan الرسول resuul sallallahu alayhi wa sallam qiyaamada xamaay qiyaamada calaamaddadu ku noo waa qoor yar oo hader lahayo oo waa hore bilowday oo rasuul sallallahu alayhi wa sallam ka warramo kitaabka saxaabiga aad yar inta badan waa ka وصايي سويتي marka daabadu wa qiyaamada calaamada kaasalla waydha oo ilaa waqaa ay qaar على dunida ku fasay marku dhawaado al qawlu alaik waqtigi u ku dhila ila aadabi ila aleem du sala marku dhawaalo qiyaamada ay dhawdahay akhrijna allah alaik waqtik u dhila marku dhawaado wa qiyaamadi markay dhawaateen goor ma gaadada la cadaaba ilahi subhanahu wa ta'ala adabka dhabtaan ba maahadow rasul sallallahu alayhi wa sallam in aan taqalleem anaa maftano daytana la yaqanu aadid badan oo taaylaysay taayo taayna ay istaagtay wax ku jira jiro sallallahu hadith sahihada waxa kamidaa ee inuu sallallahu alayhi wa sallam ii haywaata xaafuntii nabii suleyman halka kaga waaraayo guriga wada jowaray si go'aanka ma gal ku qoray midna islaam wa min walbu dhaaya kaafir ilaani wari adduunka waxa ka saaro qiyaamada ma dhicin wa calaamada qiyaamada kaafirow ruux loo yaqaan wax la aqbalay maari salaad la aqbalay قوالا الكلام الكبار ان هيو وحالبوا دمالي marka waxay ku hadlaysaa ee to kallaynum anan nasakanu baa qalaayo dadku ayat ka maga marba isno ma yaqeen san way kuu nabi laa hadal qas yawma yaawi wa soo xad dadwo barki ugu galsanay uu weyna yahay baadiye marxado u aha ayagayna muddo barka soo dhax qaaban yaawi koox walba dadku waxa qaxaa waxa la soo sheegay maalinta kale waa narte marka dadka ilaahay xuso uruna yaqoo ugu galsanay baadiye uu qolow ay إيه قدرت كمركل لوجهر عذابي يوم ويوم ما علمت أحصل ويوم ما علمت أن أحشرهم من كل أمة أمة والبر فوجن قحلا على قصة غرور ومن من أها قوة يكذب بعياتنا عيادتنا بفهم يزدهرون ولسعي لنا حتى إلى الجو مركل إلى يركس جمادن قال ألوثوي أكذبتم مبين السين بعياتي عيالها يجميد بين السين والحلم تصيدوا عيدا بها عيدها علم إذا كن عيدها علم كوكوين ميتبين سيد عيادة القرآن ك هو مخلوقها وإلهي لو جاني أردن مبين سيد إذا كن علم كوكوين أما إذا كنتم تعملون محايا لهم الله فليحذيني أنت النار تلوجر أيها الإله سبحانه وتعالى وفليحذيني على رؤوس الخلايا يسوع رب كل هاي أكذبتهم لكن الله يسوع كان فقاصدي قال لماذا ترك هو وال لا تقبل أي شيء رحاء أيها الإله سبحانه حتى إذا جاءوا مالك الإلهي يركس جمال دين قال قال لي أكذبتم بآيات عائلها يقمت بإنسانه ذات كان مقدرتين ولم تحيدوا والحال لم تحيدوا بها عائلها إذا كنتوا من حلما أما لا كنتم تعمرون محاضع إلا محاضع إلا كواسا مين ووقع القوم هذا الإلهي يأمل أن جهنابه يجب عليهم تصلوا وكل عائل لما قالوا يجب عليهم سبتي ويقطوهم لا يندقونهم مهضليا وحي الكريم لأنه يكون حلم هيا مبالي سبحانه ملكو الهي سبحان الساق قدوا قالوا بحيي هذا الكل الهي قد عيوه هو النار اللي قبه حينه يوي وشيطان كارعيو اللي أملأ النجهنم منك وغري لهيي ملكو زادر ما عضي وحي وحيي قاضلان وقع يام عليهم بما ظلموا قال لماذا يا ظلمك أي صمائيان صدق فهم لا ينتقون ألم يرؤدتكم مين ألكين أنا عندما جعلنا هنا الليلة اللي هابينك ليسكنوا سيوحها السلام والنهاران هنا مبسرا مبديان حالوه يمدئ فنه يو ايه فى وحلا اركي ان في ذلك الآيات اللي قومي يؤمنوا هبين الهي سيدان قردك دادكو اني حسلان درتي وقردك مقدب الهي سيدان سمري اني رسولك نصر الله وديك سيه الرفقان قصوه مريه ويري مريه الهي حسل او ركتو يراتو هبدي حيني رسولك حاسس عنده جوجي، بحلا يسوع الله سبحانه وتعالى هينك ينضبط عن نفتم ويحسس الله سبحانه وتعالى أو تعبك يدلكي رفعت وجو أو كذي أو فلاش أي صوت أو صان والنهار مفترمان كنا محلقة درمي دفاعي نور محلقة دري يسين شدك أيش القيسان أو أيش الصفران أو لفاف الله سبحانه وتعالى صصا مرتا إلى يسوع الله سبحانه وتعالى إلى نعينك سايكمت Meilla ei suhde ole tällä kohdalla, että on yksypytään. He ovat he, joilla on kysymys, he ovat johtajia, he ovat johtajia, joilla on kysymys. Meillä ei ole kysymystä. Meillä ei ole kysymystä. Meillä ei ole kysymystä. Meillä datqay wax arkayaan oo iftiimay la ayatin la qowmiyeyeenu datka ilaahi rooysan bacadooda gaalku isagu de habeer ku garsto habeen ka ilaahi ku garsto ka ku dilay ku ينفق الله في الصوري وفي فزعه أي يرجع حيان من مخلوق في السماوات قصبا ومن مخلوق في العودة قصبا إلا من شاء الله إلهي كوضانمه إيه وشهداد الله وبنيه وكل مضل عرف أتوه كل عرفة أتوه إلهي بويو داخلين حالي وكويدوا اللي يساوه روح والبن قال كي سبحانه خاص ما ugu roganayaa aktiis ayu imanayaa waaris subhanahu wa ta'ala wamma yunfaxu fi as-sur ma in ka surka labbon ka labo wa kan horo nafqayinka sida ay arsnawajnaa taan wa saddaxbu midkan ugu horeeyo waxa weey walaa من في السماوات مخلوق السمادة ومن في العديد مخلوق دولك كسبة إلا ما إن شاء الله إله إنتوا أميتكم دونموية وكلهم دمانتوا التو إله بعوهم من أيان داخلين يوجدوا ليسا وطرع والأركي سماعين كاس هل جبال بوريه تحصبها وحضن ملايين جامده إلي بوروه الدقيهين ثابت إلي بوروه السبينيهين ويساعد بوروه إلا يقاندون كيهين بدموت والحال هي وابوريه تمرو أي سعائس بورتي من رأس حال سيد عندما يسا مركض فرسة هنا بورتو الصغنطايب دي جنتا الساعة دي عرصتها دولك دوشي الساعة نسوا يسكسوا عن يساوه عليه سبحانه وتعالى وطرع والارك الجبالة بوريه تحسبوها وعادهم ملايه جامده هنا الصغنطايب وهي يضغوا بورتي الدول صنع الله وصنعه الى يساوه يا سياري بورتي يا دولك دوشي labar rawayn suqnaale wax beddel ay adduun korba saqayr ku dhacay murti marka laga dulqaaday dhulkii markaas waxa laga wadaagaa murti ataydo daga xayid wax food sun allah wa alayhi wa sun alihi ali ali شيء alihi atqana subi kull shay shay wal baalihi subi go itqani oo sidoo yahay ka dhagey ilahay gaas saameeyay abaar san Allah ibi alladi aqana kul shay innahu ilahi khabir wama taf'alu wa hasanaysan socolba waxa sanayay googe maalinkaan uu kustugey saasoo maalinkaas la buura ka dhageeyana dibtiisa darteed wa qadambay man ruuxi jaa'mat wa خير روح إله يسكن ص صلاة صوم خير كان إلى أفر واجبات صننتي فسليم الله ما هيكون من الحسنة لا إله إلا الله يكلم وحى كفر يسوع نبو فرط وحى كريه يسوع كاره فلو خير منها حسنة لأقول لي خير من بعدي عليه سبحانه والجنة له صلاة أنسة تكتواس صنطى واسيو حجيو ذكر صد رساو قرآن القراءات هي سوء مساكين تقولون الواحد على السماء سوالف الكب إلهي سبحانه وتعالى جنوا كغير اليوم هذا واحد على السماء واحد يسجد جنوا على دمرين ولا بكوني ولا جبوني ولا أومي ولا هراني ولا أردني ولا من جاء في علينا ذبح حسنة فلو عشرة أم فلو خير منها خير حسنة يقول لي ذبح خير من بره جنوه وهم قادك حسنة لي مدة وهم yaw من فزع يومئذ ما إنك أرجع الحيز آمنون آمن بكين ما إنك أرجع حيا الله لشوف أنا وتعال ما إنك أرجع حال إلهي قبلا إدارا قبلا خمسين ألف سنة إلهي سبحانه وتعالى أمم بسيرة يوم من خاف هنا امن هنا فهلكم قعد صنّك ادونك الجو هل كشئ الله يقبل غيروا أيام منكون غضب قعد عبصني توحي دك استحم رياح جنو على رأين مؤمن كعب قبر الكعب سجرو قيام الكعب سجرو السجاح الكعب سجرو جهنم ولا الجد بالكعب سجرو إلهي هو السايق روحه إلهي سبحانه وتعالى أمام الصين لكن روح أدنى كان إسكع ما هو إسكعونا وبيسكع باء وبيسكع الساحة وروحنا بتسير الصناعات كاوية كانت روح ومن رو جاء لي ما دبي فمن معاصي مع إلهي هو سيئ وما إن كيل فكبت بعلي ولا شيء وجوه وجوجب اللوجود هل تجون سالو ضايق النار توجودي لا بتو أيها الناس اللي وعليه هل تجون ميالين اقبل مري إلا ما عمل كيمو يم كنت أنا طعن خاصه واحد ميالين كيسان اسأل كيم اقبل مري كيسمه لا صار بكته اسماه ميدان كي صامفه سمعنا ايه ورثي سو اين كي مرجع عمل كيم ميدان مسكيح خيرك الحق كم الجرم كيشربون ببره سمين من جاه بالحص فقبض وجوههم وجي وجوه وجيب وجوه الله وطوري النار هل في الدولة إلا ما قلن تعملون إنما أمرت صلى الله عليه وسلم إنما أمرت وحالك الأمرين أنا عبده هنا ربي هذه البلدة المقعدة أصدق الذي قال له حرمها حرمك كدك إلهي كدك تلك سماشي وجعله حرمت جيد أن لقيت جوينك مقعدة شدع الصحر قال له اسكالها يا أبو ري إلهي سنك عبده يا صلى الله عليه وسلم وله إلهي يقابل إلهي كل شيء وحوالبو استغشيك الصليب هي لهو هنا وإلا لين مجرى ومرت وحلا أمري به أنا كون هنا من المسلمين وانا تلو القرآن أبغي أمر ومرت وحلا أمر أنا تلو القرآن القرآن كأن أخريو يدين كأن خد أنا هو أخرى مرك الصلاة أخر خير بكوزيال اليمن كوزيال, كوزيال. إلى بحضرنا إذا سبحانه تعالى صبر كأجل بدنى ممديه رأي بالانتلاع والرمي آخر انتلاع والرمي شو حضرنا هذا والكل والبهار كي مشاكل كي مروكة أي وحصل نوع تغيران يوم أو أنت هذا لم الفيسار حارض وصل أمير الدين غريب الله ورمي ذب الله الله ورمي دون الله القرآن إن فمن حينما يتدل نفتي نفتي سنبهان ونهانو كأي سنبه حطرى وانظر الله روحه باليو فإنما يردله نفتي سنبو باليو باليو كأي سنبه يلي وانظر الله روحه باليو فقولوا حات هذا الحمد آيتي آيات إلهي اللوجر تسمحانه وتعال سيره يتذكر الرؤساء هو حجي أو ق قرب الساع إلهي يتذكر بيني تزور بقرب قل ربها لا آيات كيس القرآن هو المخلوق إلهي اللوجر إلهي تسمحانه وتعال مصر يس اللوجر إلهي تسمحانه وتعال على ويس سيره هو حجي اللوجر أيه أن تصل أن وقول الحمد لله سيروكم أن تصل آياتي فتعرفونها واتقربن إلى تعرف ايالي هو القريسة وما ربك الضغاثين عما تعمرون فبقام ما الضغاثين ملي لو سحما تعمرون واحد الثمين سا. ساكو الوالي سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم سورة القصص وصورة مكياوي تطين يضين كمتاي تلك هذه ثاني، ايضا الكتاب كتابك المبيني كتابك المبيني ايوه ادينا يا عبداءوه احنا اقول ايضا يسان ورعدوه نطلو عليك الدشرة النبي المحمده من نرايه موس والكيسى وفرعون فرعون والكيسى بالحق حال ورقة اللي فيها نبغاها فهو لقوم أيه حقي حقنا أقامة يؤمنون قوله رواه سون إن, إن فرعون والكواك والولد هريكبره ما بغاد إن فرعون قال كفرعون على واسكبري في الارض كل دهشة وجعل رقياء اهلها ذات كل كذب جنرول كامسر شيء عن يستضعف يصب ضائفة sahibud ضعيف saday منهم minuu kamid hadalkii halka uu ila dhex abnaa oo weeshay gooray way isticayeen nisaam qabdoodana uu day inuu fir'aankana milay muslimi gal weyn uu muqsiidaa wa hawla subhanahu wa ta'ala waxa sameeyo oo ay isagoo waxa uu sameeyay ayuu wuxuu ku hadlay ku hadlay oo wuxuu sameeyay sameeyay aan la arag oo gaar aay wax badan ka bartaan xunud inna fir'auna ala oo و هذا السنة يسوسونه لا تقول سكترا فرجت السوت هذا لا تقول كريجين أو واقع قليل لا تقول كي لا تقول وماذا تقول و أقول ضعيسة و يرشو كالقورة و يستحييو الدين نساءهم كان من المسي الدين و نريد إبو الله يوحان دوني أنه منه إنه نكون نعمسنا و نعمسنا على الذين نسبوا الحكوة في الارض روح الور ضعيس و ندعى لهم أي مطعنا مرح قير و ندعى لهم الوارفين بلك فران و كتري أنه يحرسنا ضعينا بلغي سبحانه وتعالى و fir'auna waxa maana waan inkii ku xigeeyo oo jinuudahuma ciidan badan bayraay oo minu biya kamida hayo dhig qbdiha ma kaan wax ay xadaran kuwa ka dibstoono wiil hebe Israa'iila ayaa boqortooyada juriin baan Ilaahay subxaanahu wa taaasiib ka dhigay ee uu ku doonay waxa weelash uu leeyahay waxa weelisha ku kicinno kan ee boqortooyada juri ee uu ku soo bixdii waka Ilaahay subxaanahu ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وحي سكيله لين ايانا أن سنيان انتصنان رمض عليه سبحانه وتعالى ده بدي سوا لبي الله موسى ايوه هلكا لا يبدكوا هلأوا ايوه ايوه اعمنت باللي امرت به بن مسرعين ووحينا مر ووحيوهن اله من موسى انا ادعي ولك النوج way yaradan qoyal creesoo arambey qabdiintii lasheraan deen waxay qabanayeen ee shaqaha inaga inagu soo baxay ayaa iska dhan boqoro lo shaqay ee naxa sala marka ay waxay go'aan soo saareen salaadna in la daayo weerisha sanad aan la go'racow Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabiyuu leeyahay Musa iyo Harun sayn fasirinta deen waxay isku xigeen Harun ba weeyna laba sanad isku xigeen ila iyo ka qariyoo calaamado ila inaa xaqibtay loo dayaynaa ka soo reebna sayn akbar oo qind markaa warkayelanta waqtideeda ay soo kaaday wiilasho kuwan ayaa lagu qasanay wiilashka riya gaar ah wuxuu dambigaa ismuuxaana wuxuu rabo inuu ila marka uu badulle tagayso ilaahay subhanahu wa ta'ala ay soo wano barbaro iyo hatta dhabta ayay ka yaray ay la wada weeyanay xirta way dad ay ka shaqayda fidyo oo ka gurigiisa ku barbaro iyada lacag la sii oo waaw iyo haynaan wax iyo ilaahum min mosa mosa yidi waxaan marka ka ka فألقيه في اليوم البده قطر ولا تخافي حق ولا تحزن ويلك هؤو مرقون ولك عندما تقالي في البده اللي قضى وكال حق عبصان ولا تحزن هؤو مرقون ولك إنه أنك شادوه وانسرعين إليك حقا وجاعلوه وحنكيه من المرسلين في دري رسول بانكده إنه وليك هؤو عبصان ويلك هؤو مرقون إلهي الحقوق رؤوا لبعه أرقي أي أنه سننت إلهي كري جعي الكسو وكالسرطة الظهر كسو وريني في الولاي والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين فالتقده وحاق قاتمر وبدى مركي صوت ورطي قاطي قال فرعون فرعون داد ليكون اللهم صغونه وعاقلونه وتعدوا وحزن هذا العلوي ليه وبركي يجديني الاهيانة وعاقلونه ضمدوا صغونه وتعدوا حزان مروا إن فرعون هو همانه و جنوده ما كانوا خاطئين هو حقا يودد إلهي قرار مرسنده هنا و قراره بيها فرعون هو همانه و ننكي كوحي قايها هو جنوده ديبا كانوا خاطئين فلتقدموه وحا صوق على ويكي مرحي بدعي ساطر قال وهامان والجنود وما كانوا خاطئين وقال امرأة فرعون فرعون هو انت سويتي القره عين اللي ويلكني وي القبور لي عنق يهي ولا فرعون سافا كتي اصل دي جاب بنت المزح مركي ساع كريم حسين تهي دهن اما لك فنع واما انا فالا الى يسلم قدره هي قرة عين بو نقو الى سبتي سبحانه وتعالى واسلامك قوتك ومسيرات بنقوتك الى الله كا ورون سبحانه وتعالى istaage sumo degal bunoodo ka diidayni leewi anay xuratu aane ma marka uu saalayna faasileen saaway sheegano قرق ka ayu qof sayuul ka yareed dalajoogo ah iloonan gaabana balaaya oo far cunbuu marka sa waxa uu waba ka kiila sheegay inaa dheer ilma yar waywaan garan ma hay saamirgu arag gubanayoo shay ugu gaadana waxu garanay bacteria loo soo dhigo iyo jeerbu eray usoo dadar ka toor jeer jo dhuushii waqtaanka carab ka gurtibar sidii ku deema ku jira ee aniga yimaa iyada na qurta ay weey hinaga dilin wa il qabooti weey lid anigu riya la taqtu haydilu wiil asa laga yaaba انو انو انفعر او نتخذ الولدنا للمنكر لغا او ماينا يستخدم حقور لنبا ينفسين وهم لا لكن موغو مدل انسان حال كيسو نقنع الدوبي هزا انو ايها كان دوينة يبقى قرتيسي ودوينة اله ابن سبحانه تعالى سيد دويني اله ابن ابيسين الساق وحلق ايها ان ينفعنا إنو, انو انو انفعر ولي لنه ونتخذ الولدنا كيه لا يشعره واصبح بقاله يوثور نغ وعدهم من موصى مسرويه قلب جيد فارقا لله السا جعيل في شيء يسمي القول ما قبح اي وجعل هذا هذه الضغط فجعلات عد كصويه كانوا ساركنه ساسوا ان كاد الي يحيي ادوات لتبدي بي ويل كاني جعيد دتي موجه سو ادرا ويل كانه ايغا دون او يوي او وك سبحانه وتعالى لو لا اردنا على قلبها دين الجن لبد انا قلبي هذا صبر كخرم فدين الجنين وان صبر الى الله سبحانه والصبر بالقلب الخاشع جنع الكدرتي وحي دواءتنا مويسو عدينا صبرك الجنين وموجن له خير بدن يا وناق بدن ايانا صبرك لوهلاوي ادو عاد يا ادو عمره عاد يا ادو دبان ما كان درتي وصبرت الله سبحانه وتعالى إنه من يتقى ويصبر فإن الله لا يضيع اجر وما اوديه احدث برسولنا صلى الله عليه خيرا من الصبر ها قريده في مريه في مركبة درد بلوها يساو هذا صبر هاديه كلاه واحد نقضان من تعجل الشيان قبل اواني وحوان اميه اللي يسد صبر لانت وحوال وحب بغد لا ضيسا دوان كار اخيه دون البلوة تسير يساو انك اله بله سبحانه وتعالى انبلا الله يا صدر انو قصي يو واصبح فهذا أم موسى موسى هو يدي قلبه فارقا متفارقه إلا إساق مهيان ويشي كالوردنبه إن شادة وحي ودواتي لتبدي إنا الموجس بيه ويلك موسى إنا يتعانو ويلك إيقدمي ويلبا إيقدمي إنا شادتها ودواتي لولا أربضنا على قلبها قلبه إنا نصبر قحرنا هدير الجين وموجين لهي لتكون سيئن قطو من المؤمنين قلبه إنا نحرنا سيئن قطو من المؤمنين وعده بسهو الهو لا يقول لهم وانكو بسهو عيليه ومن انت الهي رميسان بلانقاد كيسه سيقولنه فتو قال له في القلب قليلا فالنيب وقالت فيسه الاختيه ولاشي يكتر قصي الهرعب ولاشي اوين وحقرانيس ايهي ويلكي توقع القصة سوره الرعب ناشا لقى عدق مسوي ونسويهي وكف فبصرت به وقواتيه فبصرت وعرطي به ويلكي ونعم وصاع عن جنوب مالفق بكارك عكروا الوقت عن جنوب إلقاركي كارطيوف يدو حقا ستفرف الرايسي القلال سان لدري منه وهم لا يشعرون موهين ويكوان حيستموه بي فقارطوا حي تروا نويل الموسى ويدي لوقتي ويشو حيكو ترقوا سير رعب الويد فبصرت به ويقرط عن جنوب مالفق بكارطي وهم لا يشعرون والله أعلم